الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبول عليهم ولا الظلمين كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يسترون ولتصغى إليه أفجدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترقوا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 وهو السميع وَإِن وإن تطح أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الصن وإنهم إلا يقرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر الله عليهم يا أيها المؤمنين وما لكم الا ان تشكلوا مما نزل في رسول الله عليه وقد حصل لكم ما حرم عليكم الا نصرتم اليه وان كثيرا لا يضلون باهواءهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطله ان الذين يكذبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانهن في صدق وان الشياطين لينوسون الى اؤمياء يجادلوكم وان اطاعتوهم انتم لمشركون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 إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغفوذ عليهم ولا الظالمين أهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناف كمن مثله جَنَّاتِ نَعِيمٍ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِقَارِعِهِمْ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنظُرُوا فِيهَا وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا بِأَن تُصِيبَهُمْ وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا بِأَن وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى لؤتا مثلما أوت يرسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يبكرون فمن يريد الله أن يحديه يشرح قدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا قراط ربك مستقيما قد حصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربه وهو وليهم بما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتحين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأن أمت عليه غير المقضور عليهم ولا الظالمين صُمٌّ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالُوا أَوْلِيَاؤُنَا مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي هَيَّأْتَ لَنَا ۖ قَالَ إِنَّ نَارَ مَسَاكِنِكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي دَخْوَانِ لَعَمْرُ دِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ يا نَعْشَرَ الْجِنِّ يَا نَعْشَرَ الْجِنِّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ يَا نَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْ قالوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على, وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلكا قرى بظلم وأهلها غافلون ولكل من مما يا ربك غافر ذنبا ما الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لألعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم قَوْمِي يَدُرُّ الرَّحْمَةُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ بَعْدَكُمْ مَّن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنْ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَّاقًا ۚ فَلَنَمَا تُوعَدُونَ لَآتِيهِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ مَن عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ أَمِينٌ عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله لما ذرأ من الحرص والأمحام نصيبا فقالوا هذا لله بزحرهم وهذا لتركاء فما كان وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحقون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبثوا عليهم دينهم ولو ما يدرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين فيهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وقالوا هذه انعام وحرض غير لا يطعمها الا من نشاء بزعم وهم انعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه استر انه علي سيجزيهم اذا كانوا يسترون فقالوا ما في هذه الأمعام خالطة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميجة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغيب علم وحرموا فَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ وَكَفَرَ فَسَنُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَمْنُوعٍ وَمَا هُوَ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمَلَةً وَضَرْعًا صُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا نَهَارًا وَطَعَامَكُمْ وَلَا تَسْتَغْرِقُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعيد قراط المستقيم قراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين, آمين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المأس اثنين قل آذكرين انزل عليها رحم من انسيين نصي اولي بعن ان كنت صادق ومن العجل اثنين ومن البقر اثنين قل ها الذكر رحم ام الانثيين ام ما شغلت عليه ارحام الانثيين ام كنت الله بهذا فمن أظلم مما يترى عن الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوشي إلي محرما على طاب يطعمه إلا أن يكون ميتا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمًا مَسْكُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اقْتَرَفَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكَهُمْ ۖ وَإِنْ أَطَاعُوكُمْ إِنَّهُمْ لَمَعْرُوضُونَ وَمِنَ دَقَي وَالْ غلَن حَرَن عَلَ ششونَغمَا إِ ماَا حَمََسكهور ماَا أَو حَو أَو نَتَلَ قَابِح ذَكَ جَزَنهُ بِضَوْهٍ وَإين لَ قَالِح اللله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 يُخْرِجُونَ لَنَا إِن كُنْتَ تَسْمَعُونَ إِنَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِنَا الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَاءَ هذا؟ فَإِذَا شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَمِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَسْتَمِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَغُنِّ لِرَبِّهِمْ يَحْزِنُونَ الله أكبر الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السين إياك نعبد وإياك نستمين اهجنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليسين إنا بالنسيني أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقفط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاحذلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا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 دُ آتَلىوس في جامةَ مًا على النذ حسَن وَتَفينّك شيءَ وَجَصينّ كل شيءَ وَهُد رحمَةعَ غ بِق يهم يؤير الله ه أكبر اللهظون أكبر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 هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واستقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب لما كانوا يصفون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 قُلِ انتَظِرُوا إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُوا فِيهَا كَانَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا أَنهُمْ إِلَى اللَّهِ يُحْشَرُونَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين من جاء بالحسنة فله عشر أبثالها ومن جاء رَبَّنِ هَانِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي ربا سِيمُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَقْنَانَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَهُ وَرس بعبكُ فَووقَ دَأض جَجاتٍ لابن وَنكُم فيمَاجكُ إ رَزَّكَ تَرع العطَاب وَهين نظونَ وَكور إليك فلا يكون في قدرك حرج منه لتنفر به وذكرى لهم منه اتبعوا ما أنزل إليكم من وقتكم ولا تتبعوا من قليلا ما تذكرون وكم من قرية أثلتناها فجاء فما كان دعواهم إجاءهم بأسنا إلا أنهم قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرتدين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين والوسن يوم إذن ان تَقُولَت مَوَازِينُه فَأُولَٰئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَصْرِفُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرض معايشة قليلا ما تشكرون الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يموت إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاجين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 لك أن تتكثر فيها فخرج إنك من الصادرين قال أنفرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم ضراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم مالهم وعن ايمنانهم وعن شمالهم وعن سمائهم ولا تجل ام ترى يا كريم قال اخرج منها مسؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل انك من لهن اجمعين ويا ادم ان انت وزوجك الجنه فخلا من حيث شئتما فَطَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ زُخْرُفًا مِّنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَجَمِيعَ الثَّمَرَاتِ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا ملكين إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين وقاش لهما إني لكما لمن المعصحين فجلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآنهما وطفقا يخطفان علينا من ورق الجن وذعداهما ربهما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 ولكم بالأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المتقيم صراط الذين العمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم بباسا يوالي توهاتكم وريشا ولما تستقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يستكترون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فما أخرج أبويكم انا اخرج هذا من الجن الذي ينزع عنه مالكتهما ينزع عنه مالكتهما ليريهما سمواتنا انن يراهم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطينها وجدنا عليها آمانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالمحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص وأقيموتوهكم عينتكم لمجه وادعوه مخلصين له الدين كما بجأكم دعودون بريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون, ويحتبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل من جد وكنوا واشربوا ولا تسربوا إنه لا يحب الحرم دينة الله الذي أخرج لعباده والطيمات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نبصل الآيات لقوم يعلمون قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالظُّلْمَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلُ تَفْعَلُونَ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جاء for the وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء هظلونا فآتهم عذابا ضعفا من قال لكل ضعف ولا بئنا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من قبل فذوقوا العذاب بما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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونسعنا ما في حدورهم سيري منه تحريم الانهار وقال الحمد لله الذي هدانا وقال الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلك الجن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعي من الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنصد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم قطا قالوا نعم فاسلنا مؤثمن بينهم اللعنه الله على القالين الذين يفتنون عن سبيل الله ويذهبون اعوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بثيمان ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبطارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع الحوف الظالمين ونادى أحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستشدرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحسنون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 فاليوم ننزاهم كما نزوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون ولقد جئناهم بكتاب وضغلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد شات رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرس فنعمل, أو نرس فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين احتنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم انتوا على العرش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 ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المهتمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا فقالا تقناه لبلد ميت مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ نُبْصِرُ آيَاتٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَنْ كُلَّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِتَ لَا يَقُولُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا إِنَّنَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رسالات ربي وأنرح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر للرصكم على رجل منكم لينذركم ولتسقوا, لينذركم ولتسقوا ولعلكم ترحمون فكسبوه فأنجيناه والذين معه في الفلس وأغرقنا الذين كتبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تستخون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصف أمين أو عجبتم أن جاء اَذْكُرُوا على عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ نَذِرَةٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ أُهْلِكَهُ وَزَادَكُم وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ دَรรَّ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لعلكم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 لِكِ يَوْمَ الدِّينِ إِذَا كُنْتَ عَهْدٌ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يا قوم ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم ملفاء من بعد عاد وبوأكم, وبوأكم في الأرض تتخذون من جهونها قصورا وتنحسون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفتدين قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم, لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من رفضه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فَرُءُ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رتالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناطعين الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعمد وإياك نستعين اهتنا الصراط المنتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالمين آمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الماحشة ما تبقتون بها من أحد في العالمين انكم لتؤذون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواد قومه الا ان نقول نخرجهم من قريتكم انهم هناك يتظاهرون وما كان جواب قوله إلا أن قالوا أخرجوهم من رقريتكم إنهم أولاد يتطهرون فأنجيناه وأذنه إلا امرأته كانت من الضابرين وأمضرنا عليهم نظرا فانظر كيف كان عاقبة المجرين وإلى مدين أخاهم جعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من وقفكم فأوذوا الكيل والميزان ولا تبختوا الناس أشياء ولا تفتدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إنكم ولا تقعدوا بكل صراط سوعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المسهين وإن كان يروح حتى يحكم الله بيننا يحكم الله بيننا وهو خير الناس الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نسعين اهتم الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالمين قال أولو الذين اتكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتهم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن إلا أن يشاء الله ربنا وتع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الماتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم بذل خاسرون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 ونصحت لكم فكيف آتا على قوم كابرين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 يا حي يا قيس الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلاتا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ولو يسرك لنيسر فذكر ان سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يطلى النار القبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكرتنا ربي مصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفصح في الأولى وتوفي الذين وموتا الله الله خدا الله لنا حميدا وفقنا والإنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توفتلنا وإليك أندنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا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 وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه واصرف عنا برحمتك شر وما مضيه إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يدل من واليك ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعالي تبارك ربنا وتعالي لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معطيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهول به علينا مطار ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل هنوار سمنا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وقضلك وجودك يا أرحم الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ذا والعطاء يا أن تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أن تسبحانك ما عبدناك حق عبادك ولا شفرناك حق شفرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم إلا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن نعذق رقابنا للنار اللهم أعذق رقابنا ورقاب آبائنا وهم هاتنا وأسواتنا وذبياتنا وإخواننا برحلتك وقضتك يا أرحم الراهلين اللهم اهتنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسننا إلا أنك واضرف عنا سيئها لا يضرف عنا سيئها إلا أمن اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شرmond من التعابك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من أرادنا وبلادنا وأمنا ورجال أمننا بشر فأشغلوا بنفسه واجعل تجذيره تجميرا عليه اللهم إنا ندرأ بك في ندورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وقق ما منا وأيذه بشئيبه وهيئ له المطانة الصالحة الصيبة المباركة الذي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولاك أمور المسلمين لما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحلين اللهم فتش هم المهومين من المسلمين ونفس كرب المفروفين وقض التين عن المدين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم صح وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الرائم All right.